وَمَا كُنْتُمْ فِي الْمَدِينَةِ تُخْرِجُونَ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ تَعُوقُ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ ثم 4That by cerveph polarization 5EB 5inen 6It's all 7 agents 7Cs 9Cs 10 scenes 10 بِنَادِمَ مَا جَاءَ اسْنَى رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ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 Kata Musa: "Kuomu, istighinu bila Allah, wassbiru. Inna al-ardilillahi yurthuqamiyashadu min ngibadhi wal-ghaqibatul muttaqin." Kata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 ولقد أخذنا آل فرعون في السنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون